استمع إلى الجمل الآتية وأكملها حسب المسموع واحد أدرس دروسي مساء اثنان يا عائشة أغلق الباب ثلاثة يا أحمد افتح النافذة أربعة أقرأ حكاية في البيت خمسة أصلي الفجر في المسجد